من السماء والأرض، هل من خالق غير الله يرزقهم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنا تفكان، لا إله إلا هو فأنا تفكان لا إله إلا هو وَإِيَّكَذِبُوا كَثَقَدُ كذِبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغْرَرْنَكُمْ فَلَا تَغْرَرْنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرَرْنَكُمُ اللَّهُ الْغَرْر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوام إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد الذين كفروا لهم عذاب شديد الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمن والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة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 شديد. لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من مضفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنسا ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر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 شرابه وهذا من حمأ ومن كل تأكلون لحما طريا ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حية تلبسونها وترالف الكفيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكو يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل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 ولو سمعوا مستجابولكم ويوم القيامة يكفرون بشركهم ولا ينبرك مثل خبير ويوم القيامة يكفرون بشركهم ولا ينبرك مثل خبير يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الفقراء إِلَى الله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 يا شيئا يذهبكم ويأتي بخلق جديد ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وزيرته وزر أخرى. َإِن تَدْعُوا صَلَطًا إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَانٍ إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ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 جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان لكيف ألم تر أن الله أن من السماء ماء فأخرجنا به, فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب سود ومن الناس والدوان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 وَأَنفِقُوا مِن نَّمَارِقٍ رَّزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَايَتَيْنِ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تبون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 أذن الكتاب الذي نصفنا من عبادنا فمنهم ضالٌ لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها جنات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 ويذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من قبله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لبور والذين كفروا لهم نار جهنم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقض عليهم فيموتوا لا يقض عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كافور وهم يصطريخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا وهم يصطريخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو لم نعمرهم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أذوخ فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلاء ففي الأرض فمن كثر فعليه كفره فمن كفر فمن كثر فعليه كفر ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتاد ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة كل أرايتم شركاء أقوم الذين تدعون من دون الله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 وأقسموا بالله جهدة إيمانهم لإن جاءهم نذير لإن جاءهم نذير لا يكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نحرام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 فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، أَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْتَظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا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 ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجل فإن الله فإن الله كان بعباده بصيرا